ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ سِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءَ فُرَاتٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com